في ي ستة ا م ا س ت و ى ع ل ى ا ل ع ر ش ش ي ن ا ل ل ي ل ا ل ن ه ا ر ي ط ل ب ه حتيثا و ا ل ش م س و ا ل ق م ر و ا ل ن ج و م م س خ ر ا ت ب أ م ر ه أ ل ا له الخلق ل ا و أ م ر ت ب ا ر ك الله رب ا ل ع ا ل م ي ن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 حتى إ ذ ا أ ق ل ت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء ف أ خ ر ج ن ا به من كل الثمرات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 ولما سكت عن موسى الغضب أ خ ذ ا ل أ ل و ا ح وفي نسختها هدى ورحمه للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أ خ ذ ت ه م ا ل ر ج ف ة قال رب لو شئت أ ه ل ك ت ه م من قبل و إ ي ا ي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 إنا لا ن ض ي ع أجر ا ل م ص ل ح ي ن وإذ نتقن ا ل ج ب ل فوقهم كأنه ظ ل ة و م ا أنه و ا ق ع ب ه م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 موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ل ا س ل ن م ي ه اسماء الله ا ل ح م ن خ ل ق ن ا أمة ي ه د و ن ب ا ل ح ق و ب ه ي ع د ل و ن